خليني خليني خليني دخلني ضهرشني انت Sマシinee Asnei Asnei The plane Jiydi The plane We The löpish The The The The The The s I The The The بس الليل وانشاي يلهن الفجر وانشاي يلهن الفجر أرضوا السماء دون المهدي مهجور بديها الشمس والدورة على نور أرضوا السماء دون مهجور بديها الشمس والدور على نور تدليني تدليني على درب المهدي دليني تدليني تدليني, تدليني على درب المهدي دليني بدا أحب بالاسم نيتج جيهة المروي التصوير والمونتاج احمد الحطاب وعلي الحاج بس بعين الناس غريب الناس من دون غريب الناس من دون صح ما عايش انا ولا جت الناس غريب الناس من دون غريب الناس من دون صعب عشق بد مو سهل تفسير عشق الروح هو وما هو ndirassini, ما la darbul ma dirassini, tirassini, tirassini, tirassini, la darbul ma dirassini. Tirlini, tirlini, tirlini, yachan nadur esmini, in يوم بالظالم وعاين على العدل منشوف سعادة عيشها الوادم سعادة عيشها الوادم دخليني يريد ارتاح اشوف عن يوم بالظالم وعاين على العدل منشوف سعادة عيشها الوادم سعادة عيشها الوادم ونصاحي اشوف بعيني حلامي يملئ لاروا ال Turnbull عدل قدامي ونصاحي اشوف بعيني حلامي طوعا للقدام يواسني يواسني بسعد لي يواسني بسعد لي يواسني اللي خليني دخليني خليني دخليني رحنا انت بجيهت الجيهة And hey.